يقول كيف يجمع بين ما جاء في رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة وما جاء في, في الآية من الذكر في النفس والخفية فيما يتعلق بالذكر أدبار الصلوات جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذكر يعني بصوت الذكر ومعنى ذلك أن المصلي مع اخوانه المصليين كل واحد منهم يرفع صوته قليلا يرفع صوته قليلا بالذكر فيكون الجميع يكون منهم صوت ليس عاليا جدا ولا ايضا يكون ذكر منهم بدون صوت و ولا يكون أيضا جماعيا وإنما كل واحد منهم بمفرده يهلل ويذكر الله عز وجل بصوت خافت هذا هو المشروع هذا هو المشروع ولما كان الجميع كلهم على هذه الحالة وكلهم في هذا الوقت يشرع لهم هذا الأمر فهو في حق الجميع امرا خفيا لأن لو كان واحد منهم توقف عن الذكر ولم يذكر لم يستبن أمرا فهذا أمر يقع من الجميع فالشاهد أن الذكر الذي بعد الصلاة جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في هديه وسيرته أن كل من المصلين دبر الصلاة يرفع صوته بالتهليل رفعا يسيرا لا يكون صوتا عاليا وإنما رفعا يسيرا ولا يكون أيضا جماعيا وفي الأوقات الأخرى التي هو نفسه يذكر الله وينشئ فيها ذكرا لله تبارك وتعالى يكون ذكره خفية بينه وبين الله عز وجل مخافته لا يرفع صوته بالذكر يقول ما الذي أنكره ابن مسعود رضي الله عنه على هؤلاء هل هو تحديد عدد بعينه أم رفع الصوت بالذكر أم الذكر الجماعي أم الذكر الجماعي العدد الذي هو مئة هذا وارد مر معنا أحاديث العدد سبحان الله مئة مرة ولا إله إلا الله وحده ولا شريك له له الملك ولا الحمد على كل شيء قدير مئة مرة هذا ورد فالعدد ليس بحد ذاته منكرا ولا ولم ينكر ابن مسعود رضي الله عنه العدد ايضا لم ينكر ابن مسعود رضي الله عنه الأف... الألفاظ التي ذكروا الله بها ألفاظ مشروعة كانوا يقولون ماذا سبحان الله ويقول الحمد لله الله أكبر لا إله إلا الله أحب الكلام إلى الله كانوا يقولون ف... فلم يكن ينكر عليهم الأدت ولم, ينكر... ولم يكن أيضا ينكر عليهم الأدكار نفسها التي كانوا يأتون بها الألفاظ التي كانوا يذكرون الله بها لم يكن ينكر ذلك اذا ماذا كان ينكر عليهم ينكر عليهم الذكر الجماعي بصوت الذكر الجماعي بصوت يعني يكون أداء واحد موحد أداء موحدا يقوم عليهم قائم يقول سبحوا مئة فبصوت واحد يقولون سبحان الله سبحان... بصوت واحد هللوا مئة فنفس الطريقة فهذا أمر غير مشروع لم يكن يعهد عن أحد من الصحابة ولأجل ذا قال لهم ابن مسعود رضي الله عنه لقد فقتم أصحاب محمد علما أو جئتم ببدعة ظلمة يقول هل تعد الدروس بعد الفجر من العوارض التي تعرض للذكر في تأخير ذكره إلى ما بعد طلوع الشمس إذا كان الدرس بعد الفجر وبدأ الدرس بعد الفجر مباشرة ودرس تحتاج إليه وتحتاج إلى الفوائد التي فيه فلا بأس أن يؤخر الإنسان الأذكار إلى أن ينتهي الدرس لا بأس بذلك والدرس نفسه هو من جملة ذكر الله تبارك وتعالى في, في هذا الوقت الفاضل الذي هو بعد صلاة الصبح يقول ما حكم الاجتماع على قراءة القرآن بصوت واحد ما حكم الاجتماع على قراءة القرآن بصوت واحد اذا كان المراد بالسؤال ان يجتمع مجموعة ان يجتمع مجموعة وامامهم قائد يقرأ آيات ويقرأ الجميع وراءه بصوت واحد او انهم يبتدئون القراءة بصوت واحد جماعة بصوت واحد فهذا لا دليل على مشروعيته الا اذا كان الذين امامه يلقنهم القرآن ويعلمهم القرآن ويقرأ امامهم الايات حتى يصحه التلاوة فهذا يرجى انه لا بأس به اما اذا كان على وجه التعبد لله تبارك وتعالى بتلاوة القرآن بهذه الصيغة فهذا امر لا دليل على مسرعيته يقول كثيراً كثير من يفهم أن معنى لا إله الا الله اي لا خالق الا الله فما نصيحتكم لهؤلاء هذه مسألة سبق أن تكلمت عليها قريبا وقلت يكفينا في تعريف لا إله الا الله ما نردده كل يوم أدبار الصلوات المكتوبة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 هذه يا أخوان ثلاث تهليلات ثلاثة تهليلات تشرع أدبار الصلوات ثلاثة تهليلات تشرع أدبار الصلوات المكتوبة كان يفعلها نبينا عليه الصلاة والسلام وكل تهليلة من هذه التهليلات أتبعت بما يبين ويؤكد معنى لا إله إلا الله التهليلة الأولى أتبعت بقوله وحده لا شريك له والتحليلة الثانية أتبعت بقوله ولا نعبد إلا إياه والتحليلة الثالثة أتبعت بقوله مخلصين له الدين هذه كلها توضح لنا معنى لا إله إلا الله ولو قيل لأحدنا عرف لا إله إلا الله من خلال هذه التهليلات نقول ماذا؟ معنى لا إله إلا الله ألا نعبد إلا الله وحده لا شريك له مخلصين له الدين هذا تعريف لا إله إلا الله وأخذناه من السنة أخذناه من الذكر الذي نردده جميعا أدبار الصلوات المكتوبة ولنحفظ هذا التعريف لا إله إلا الله معناها ألا نعبد إلا الله وحده لا شريك له مخلصين له الدين هذا هو معناها يقول هل يجوز الذكر الجهر بالذكر إذا كان العبد وحده علما أنه أقرب للخشوع والتدبر الأقرب للخشوع والتدبر هو ما ارشد إليه رب العالمين عندما قال سبحانه وتعالى واذكر ربك في نفسك فهذا هو الاقرب والابعد عن, عن الرياء ورفع الانسان الصوت هذا ربما في مشغله عن, عن الخشوع وعن التدبر لكن اذا كان مطمئنا ساكنا هادئا بصوت خافت بينه وبين نفسه هذا ادعى للخشوع والتدبر فالذي ارشد اليه رب العالمين تبارك وتعالى هو الأقرب للخشوع والتدبر وليس الأقرب للخشوع والتدبر والتدبر هو أن يرفع صوته بالذكر نعم يقول هل الدعاء سبب لدفع القضاء هل الدعاء سبب لدفع القضاء جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام لا يرد القضاء إلا الدعاء والدعاء هو من القضاء الدعاء من القضاء من الأمر الذي قضاه الله سبحانه وتعالى وكتبه أن العبد يدعو ويلح على الله تبارك وتعالى ويرفع عنه المصيبة التي أوشكت أن تنزل يعني كتب أن أن تنزل عليه مصيبة وأنها لا تنزل عليه وترفع عنه وترد عنه بدعائه لله تبارك وتعالى فالدعاء من قضاء الله تبارك وتعالى